الذي جعل لكم الأرض مهد وسلك لكم فيها شبل وانزل وانزل من السماء ما فأخرجنا به أزواج من نبات شتى